بتقول اسف لي الفرع مؤذيه وان الوجع والخوف زادوا عن المألوف ارجوكي سمحيني خلينا بالمعروف ونراعي اي ظروف الرحمة فين عندي قلبه دمش بيشوف ليه نسوني ولا عندي اي ردود علشان يكون موجود خساره في وقتي وخساره في المجهود الاعتذار مرفوض انا شلت فوق طاقتي للصبر برضه حدود ده انا شفت بعيني 山原殿.com